إ ن الحمد لله تعالى احمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور ه انفسنا ونسيئه في م اعمالنا ل الله من يهدي ل ى على آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين ن ك حمد مجيد وبارك على محمد و آ ل محمد كما باركت على آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين ن ك حمد مجيد و ذ ع د ايها ذ ك ر ه م ع ب ا ب من أ د ر ك من الفجر ركعه ح د ر ث ك م سنيه تسعه وسبعين قال حدثنا عبد الله بن م س ل م ة عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن ا ل أ ع ر ج يحدثونه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ د ر ك من الصبح ر ك ع ة قبل أن تطلع الشمس قبل ان ل قبل ش م س أ تطلع الشمس فقد أ د ر ك الصبح ومن أ د ر ك ر ك ع ة من العصر قبل أ ن تغرب الشمس فقد أ د ر ك العصر يعني من أ د ر ك ر ك ع ة من الفجر فقد أ د ر ك يعني الفجر ر ك ع ة واحده ومن أ د ر ك من العصر ر ك ع ة فقد أ د ر ك يعني العصر ر ك ع ة واحده قالوا ك د ه خذوا ص ا ر الحديث والكلام قدامك واضح يعني من أ د ر ك من الفجر ر ك ع ة فقد أ د ر ك خلاص يعني هيصلي ركعه واحده في الفجر وهيصلي ركعه واحده ليه في العصر ده النص الامامي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أ د ر ك من الصبح ركعه قبل أ ن تطلع الشمس فقد أ د ر ك الصبح وانت ب غ ص كده في ا ل ع ي م ا ن بتاع ا ل ب خ ا ر بيقول من أ د ر ك من الفجر ركعه طبعا هو جففع للشرط أ ي ن جوابه ج و ا ب ا ل ش ر ط محذوف تقديره فليتم صلاته فليتم ص ل ا ه ذ ا التقدير فليتم يعني هذا التقدير يبقى اذا كل ك ل م ة من كلمات الكتاب وراها ي علم ن ي ع وراها يعني ف و ا ي لا بد من الوقوف إ ل ي ه ا هكذا يعني من أ د ر ك من الصبح ر ك ع قبل أ ن تطلع الشمس فقد أ د ر ك الصبح احنا قلنا يبغى يقول صلى صفه ركعه كده بقت صفه ر ك ع ة هذا ظاهر الكلام هذا ظاهر الكلام ومن أ د ر ك ر ك ع ة من العصر قبل أ ن تغرب الشمس فقد أ د ر ك العصر يعني أ د ر ك ر ك ع ة طبعا ظاهر الكلام يختلف عن يعني مبناه وعن معناه طبعا روات الحديث احنا راونا لهم قبل كده وترجمنا لهم في ا ل آ خ ر حنتكلم عن بعض روات هذا الحديث فوائد الاسناد ا ل أ و ل كل الرواه مدنيون كلهم من ا ل م د ي ن ة وطبعا معنى انهم مدنيون يعني بعضهم أ خ ذ من إيه من بعض اذا ا ل ناس قاعدين في بلد و ا ح د ة معناها تكلموا بعض و أ خ ذ و ا العلم من بعضهم عن بعض اذا الكلام يعني إ قلت هذا بصري وهذا كوفي وهذا كذا أ ق و ل ل ك يبقى مين سافر فيهم يبقى لابد أ ن احدهم إ ي ه قام ذ ا ا ل ر ح ل ه ده لا م ح ا ل ة ولكن م ا نقول كلهم مدنيون كلهم مكيون كلهم مصريون يبعدن يعني هذه بلد الحديث بلد و ا ح د ة فوائد ا ل ل غ ة من أ د ر ك ر ك ع ة و ك ل م ة ا ل إ د ر ا ك هو الوصول إ ل ى الشيء معنى ا ل إ د ر ا ك هو الوصول إ ل ى الشيء أ د ر ك ه يعني وصل إ ل ي ه ك ل م ة فقد أ د ر ك ا ل ص ل ا ة معناها ظاهره انه يكتفي ب ا ل ر ك ع ة ظاهره ظاهر الحديث يعني أ ن ه يكتفي ب ا ل ر ك ع ة ولكنه ليس المراد ولكنه ليس المراد هذا ب ا ل إ ج م ا ع ففي الكلام مضاف م ح ز و ف الكلام فيه مضاف م ح ز و ف أ ي هذا المضاف أ ي أ د ر ك وقت ا ل ص ل ا ة ك ل م ة ثقل ادرك يبقى ادرك الوقت و لا ادرك الصلاه محنا الحريص الاولاني الباب اللي قبل كده كان بيدرك, بيدرك الصلاه كان ادراك ا ل ص ل ا ة الحريص اللي في البنك دوه ادراك الايه الوقت و طبعا ر ق بين ادراك ا ل ص ل ا ة و ادراك الايه معنى ادرك ا ل ص ل ا ة يعني كلها و معنى ادرك الوقت يعني دخل فيما يعبر به من الوقت هكذا يبقى المقصود هنا يبرك الايه فقد أ د ر ك يعني أ د ر ك وقت الصدى الوقت الذي هو أ د ا ء وليس قضاء يبقى الوقت الذي أ د ر ك ه وقت أ ن تكون ايه اداء و ل ي س قضاء يبقى الكلام فيه حذف مضاف وتقدير محذوف أ ي أ د ر ك وقت ا ل ص ل ا ة يعني إ ذ ا لو أ د ر ك ر ك ع ة قبل خروج الشمس و أ ت م ا ل أ خ ر ى بعد الشروط يبقى كده أ ت م ا ل إ ي ه يبقى كده تم ا ل ص ل ا ة طيب ولو ادرك ر ك ع ة و ا ح د ة من العصر قبل الغروب وتم الثلاث ركعات بعد الغروب يبقى ادرك ل ا ي ه ادرك ا ل ص ل ا ة يبقى ن ا س ص ل م ب جلده ادرك تمام ولكن دي اوقات نهي ولا ايه خروجها وغروبها لان بتطلع بين خرمين شيطان وتغرب ب بين ايه برضه طيب اد اثنين التالته في كبر السماء وهي فين لما تستوي الظهر في استواء الظهر فضل اثنين رجال عندنا خمس او ق ت ن ا منهم ث ل ا ث ة ك حديث عقبه بن ع ا م ر الجهني رضي الله تعالى عنه يعني ثلاث ساعات أ م ر ن ا أ ل ا نصلي فيهما ولا نقبر فيها موتانا ا ل حديث واضح حديث عقبه بن ع ا م ر الجهني、يعني. ثلاث ساعات أ م ر ن ا أ ل ا نصلي فيهما ولا نقبر فيها ايه موتانا كمان أي ثلاث ساعات المصليين اللي ف ي م حديث عقوى بن عامر الجواني الا وعند خروج الشمس عند الخروج الشمس بين قرني الشيطان لا ت ج و فيها الصلاه ولا ي ج و فيها الدفء واضح وعند الغروب ب ي ن قرني الشيطان وهي بين قرني الشيطان لا ي ج و فيها ا ل د ف كثير بدا ب ي د ن و ا في الوقت ده ا ش ر و ه محدش بيدفن في ا ش ر و ه لكن وقت الغروب ده بسمع كثير يقولك خدوا ل م يطلعوا على ل س ن و ن دلوقت ما هذا ا ل إ ج ر ا ء هذا ارتكاب خطير جدا ل ج ر ي م ة ك ب ي ر ة جدا ج ر ي م ة جهل و ج ر ي م ة حق هذا الرجل ربنا يقول ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون ما كلفت ماشي حاجه يبغى لازم تسال وبعدين كل العمر ده كله انتم عرضيته وما ن ت ش عارفين ثلاث ساعات لا نصلي فيهن ولا نقبر فيها الموتى, لا نقبر فيها الموتى. حرام تدفن ميت في ا ل و ق ت ه يبقى قده ث ل ا ث أ و ق ا ت حديث عقبه ابن عامر هي الغروب والطلوع ووقت الزوال نحر ا ل ز ه ي ر ة ل أ ن ه ل س ا ع ة بتسجع فيها جهنم ا ز ا تبشر ا ل م ي في ا ل س ا ع ة اللي بيحموا فيها النار الشمس ساعة يعني عندما ما يكونش فيه أي ظل كالبالك الشرع كامل متكامل اليوم ليه أوصل ظل أثملت يكونش فيه أي وربنا بيتحدى بهذه الايه الانس والجن و ز ي ك اليهود بيقولوا م ر لو ندت علينا ما عشر يهود ل ا ت خ د ن ا ه ا عيده قالوا امالها ازرار ده كتعيد ده نسبه عشره الاف حج على عرفه فدين كامل ا م ت ا ل س ا ع ة ل ي ه قبل ك و ن في محر ا ل ز ه ي ر ة لما الشمس بتجي في وسط السلمه كده في نقطه الوسط لما تحط أ ي شيء كده بقش له ظ ر اول انا هحط مثل ا ل ك ل م ده كده ب د أ بقى الظل يمشي من ناحيه ديك ن ص ل ب د أ يبدا له ظل ولو حتى سنتي واحد ولو سنتي ي ب د أ تزحزحت شويه ولو ا ث ن ي ن سنتي ا ل م و بقالوا ايه خيال ولو على اي طول مش شرط يكون طوله واخد بالك هو طوله دي صلاه العصر ا ل م ر ة الاولى او طوله مرتين صلاه العصر في حديث جبريل والحديث ضعيف ان كان يعني لما ي ب د أ طول العود ن طوله مرتين يبقى خ ل ا ت ا ل ع ص ر ج ا ء طوله م ر ة يبقى خ ل ا ت ا ل ع ص ر ج ا ء م ا ل و ش طول يبقى ده وقت الضوء ولساعه ملوش ظل يعني انه هو ف ي ه في مستويه الضل ه ي ح ص ر ازاي زي قبل الميزان كده الكافيتين جنب بعض مش ه ي د ه ا الطب و ه ي د ه ا الطب يبقى ملوش ا ضل لما ب ق ا ش لاي عود او احايه ضل يبقى ديسعه على ا ل ت س جاف فاجه ولساعه احنا منصليش ا فيها الضوء و ا س ت ث ن ي ة هذه ا ل س ا ع ة في ا ل ج م ع ة فقط وان إ ن ك كان في عهد ا ل ص ح ا ب ة والتابعين كان بيصل ا ل ج م ع ة بدل كان بيطلع الامام قبل ا ل ج م ع ة الساحت عشر كده مثلا بس حتنشروا لهم العباده مش زينا يعني ق و ل ك واحنا فضيلك كل ما تقول تعال ن ي ج و ما هو النهارده كده لكن زمان كان بيطلع قبل ا ل ج م ع ة يا ل خ ط ب ه كلها بطفره و ب ت ف ر ه وقت الزوال وبعدين بيصل ا ل ج م ع ة يبقى عدينا الوقت ده الهادي كان في ا ن ل الخلافه ا ل ر ش ي د لا م و ي ة ولا عبثيه لكن لو ا ل ن ه ا ر د ق و ل ك تعالوا الصح باشا عشان ن ب د أ الجمعه الصح باشا ب ل ك لو هنا على جديدك لا يروح السوق ولا ي ر ف الغيط ولا ي ر ف الشغل ولا ايه ا ق ى احنا ف ض ي ل ة ايوه فاضي ربنا تفاضل ربط ورقه ايه ورقه ايه غيره ا ن ايه ورقه ايه ورقه ايه ورقه تعبد ربنا في كل ج ن ة هو ورقه ن ا غيرها فده الهدي اللي كانت م و ج و د الاوقات اللي بعد كده لها أ ث ا ر ايضا لا ص ل ا ة بعد الفجر حتى تشرق الشمس الله أ ك ب ر هذا ا و ق ت رابع ولا إ ي ه لا ص ل ا ة بعد الفجر حتى تشرق الشمس ولا ث صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس يبقى ما فيش ص ل ا ة بعد الفجر ولا ص ل ا ة بعد العصر هذه ي و غ ث ي ن والثلاث اوقات اللي ن قلناهم و يبقى عندنا خمس أ و ق ا ت نهي و أ و ق ا ت النهي دي أ ح د العلماء اللي هو ابن رشد الحفيظ رحمه الله تعالى في يعني كتابه النفيس في الفقه عمل مجلد كامل على الخمس, على الخمس اوقات نفس طويل ودلع عالم نفس عالم متين ن طويل ب د ا ي ة المجتهد و ن ه ا ي ة المقتصد كتاب فاز فريد مجلد كامل نفس طويل في أ و ق ا ت النهر رحمه الله تعالى شوف العالم يتقصف ا ل م س ا ل ة و ي ت ب ن ورا ء المساله حتى ما يوصل ل ن ه ا ي ة المسافات وده شيء مهم جدا يبقى اذا يبقى عندنا اللي, عندنا اللي احنا قررنا بيهم الان كم وقت ل ل ن ه ي يا ج م ا ع ة خمس ماشي وكلهم ب ل ا ح د ي ث مفهمش بالراء ا ن ما ش ت غ ل ش بالراء كلهم ب ل ا ي ه بالاخر وليس بالراء واضح يا شباب الفوائد ا ل ل غ و ي ة تانيه ك ل م ة ا ل س ج د ة هنا معناها ا ل ر ك ع ة معنى ا ل س ج د ة في بعض الحديث س ج د ة بمعنى ا ل ر ك ع ة و ا ل ر ك ع ة بركوعها وسجودها ف إ ذ ا تمت ا ل س ج د ة يبقى تمت ا ل ي ه ا ل ر ك ع ة يبقى أ ن ا باذكر ك ل م ة فسجده س ج د ة يعني ر ك ع ة ر ك ع ة ولكن ذكرت ا ل س ج د ة ليه ليه لان بتمام ا ل ي ه ا ل ر ك ع ة يكون تمام الايه ا ل س ج د ة واضح وطبعا د عندنا إ ح ن ا بطول ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ف ه م ي ن يعني المجاز المرسل وعلاقته يعني ممكن نتكلم بعد جزء و أ ق ص د ايه و أ ق ص د الكل ف ك ذ ا يعني السوائل ا ل ع ل م ي ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى المصنف هو من المصنف ب خ ا ر ي لم ي أ ت في ا ل ت ر ج م ة بجواب الشرط في قوله من أ د ر ك لما في لفظ المثني ل م الذي في ف ظ المتني ا ل أ و ر د ه من الاحتمال الاحتمال, الاحتمال اللي ورثني ي ه فليتم ص ل ا ة لانه يجب ان يكون هناك ا ل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من ر ك ض ل من افضل من افضل م افضل من افضل من افضل من افضل م افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل م افضل من افضل من افضل من افضل من افضل م ا ض ل من افضل من افضل م افضل من افضل من ا ف ل ا ن ا ف ل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل و ف وفي ا ل م ح و ت ق د ر هذا اللي هو جواب الشرط صلاةه واضح؟ يبقى ما لما المتمن ا فليتم يبقى هو في لفظ ي أورده من ل الحديث ح ت م ا وهو قوله وفي صلاةه هذا فليتم ل ا تقديره تقديره يعني وركعه بعد ان تطلع الشمس يبقى تقدريه المحذوف ايه يعني صلى رقعه قبل طلوع الشمس وركعه بعد ايه بعد طلوع الشمس معنى ذلك فقد ادرك الصفه اي صفه ادركه ادرك الوقت أ د ر ك الصلاه ولا الوقت ادرك الوقت واضح ل أ ن الكلام أ ح ي ا ن ا بنعني به ا ل ص ل ا ة و أ ح ي ا ن ا بنعني به ل ي ه بس في الحديث د المقصود به ا ل ي ه الوقت ادراك الوقت ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة في هذا الحديث دليل صريح على أ ن من صلى ركع من العصر ثم خرج الوقت لا تبطل صلاته بل يتمها بل يتمها وكذلك في الصبح وهذا ب ا ل إ ج م ا ع ذا اجماع اهل العلم كذلك عند الشافعي ومالك والامام أ ح م د أ م ا ابو ح ن ي ف ة فقضى بالبطلان قال في العصر جائز وفي الصبح ا ل ص ل ا ة باطل عوز ه احد يصلي ا ل م س أ ل ة دي يعني لو انسان أ د ر ك ركعه من العصر و ك م للباقي بعد المغرب أ ب و ح ن ي ف ة قال جائز لكن لو أ د ر ك ركعه قبل ص ل و ع الشمس وصلى الاخرى بعد الشروق قال غير جائز ولكن مالك و أ ح م د والاجماع قال جائز الجميع جائز ولكن ابو حنيفه خ ص ه ل ل م س أ ل ة ق ا ل ه نقبل العصر لكن مش هنقبل ليه الصبح تبقى صلاه الصبح ب ا ط ل ة ليه انت نسيت لان بعد الصبح صلاه وقتنا نسينا ولا ايه ل س الكلام خبصانه لان ما فيش بعد غروب الشمس وقتنا تبقى الصلاه مالها مفيهاش ا كده م ا ف ي و ج كلاف للاحناف و ل ل ش ا ف ي ة ولغيرهم هل هناك وقت نهي بعد المغرب لا يبقى يدن وعضرك ر ك ع ة في ا ل ص ل ا ة صحيح ولكن عند أ ب و حنيفه ق ا ل لك إ ذ ا طلعت الشمس يبقى يدن وقت نهي ت ب ق ى ا ل ص ل ا ة ب ا ط ل ة أ ب و حنيفه ق ا ل لك لا يبقى ا ل ص ل ا ة ب ا ط ل ة آ ه يبقى ب ا ط ل ة أ ب و حنيفه اقول لك محمد صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ر ك ع ة فقد أ ض ر ك و ن ت تقولي ل باطله ا ل ضاع في الحديث أ ق و ل ل ك مش شغلتك أ ب و ح ن ي ف ة مش من ه ل ا ل ح ل ي ث مش له أ ق و ل ك ده مش ع م ل مش شغل يبقى أ ب و ح ن ي ف ة بيقطف البطلان ل أ ن الشمس طلعت وطالما طلعت الشمس يبقى هناك وقت نهي عن ا ل ص ر طيب بيستند عليه أ ب و ح ن ي ف ة فهنشوف اصول أ ب و ح ن ي ف ة ووقف الرجل هل هو متجني حاشاه ت ق و ل ت لك من أ و ر ا ع الناس ومن أ ك ث ر الناس ديه ومن أ ذ ك ى الخلق على ا ل إ ط ل ا ق ف ح ج ة ا ل ف ا ي د ة ا ل ث ا ل ث ة ح ج ة أ ب و ح ن ي ف ة و أ ص ح ا ب ه أ ن ا ل ص ل ا ة في وقت إ ن ه ا تبطل بناء على أ ص ل ي ن ايوه يعني احنا حنزور ا ل أ ص و ل ب ت ا ع ه يعني لازم نشوف ه اصوله و ت ق و ل إ ي ه الراجل يعني ما ن ت ج ن ش عليه أ و نتالى عليه يبقى أ ب و ح ن ي ف ة قال ذلك ل أ ن ا ل ص ل ا ة عنده تنبني على إ ي ه على أ ص ل ي ه ا ل أ و ل اكتب ب ق ل ا ص الاول ان ما ر ق ع بعد طلوع الشمس يكون قضاء ماشي خارج الوقت وصليت على الوقت بعد كده يبقى قضاء ما يبقاش اداء تعرفين أ د ا ء وقضاء ولا لا اداء يعني في الوقت وقضاء يعني بعد إ ي ه بعد الوقت فطالما يصلي الفجر بعد الشمس يبقى اسمه ايه قضى لا يكون اداء ده الاصل ا ل أ و ل الاصل الثاني عنده يقول ان الفوائد العلميه المفروض ن م ش و بيها اداء وخليفه بيقول اللي يطلع بعد الشمس يبقى قضى ماشحه ده اصل الثالث بيقول ان الفوائد لا تقضى في اوقات ا النهج يعني لفتيت وصله ما يجرهاش شويه في اوقات النهر لا يجوز القضاء في ه أ و ق ا ت النهر وطبعا هو خالف بذلك الجمهور ن ق ط ة الرابعه بقى هنرد و ا ح د ة و ا ح د ة وانتبه و ه ل ر د بالاثر مش ه ل ر د بالخبر انتبه يعني ف ا ي د ه الرابعه انتم مستوابين ولا انا ولا شاممها ن ف ي صائم ف الرد عليه هنقول ليس للفرائض وقت نهي نقول بدك تعظيم سلام دي خ ط أ كبير يا مولانا الفرائض ملهاش وقت أو نهي اوقات النهي تنسحب على النوافل فقط سكتنا تسكت ده قواعد و ص و ل يبقى الفرائض ملهاش ايه ملهاش وقت نهي يبقى أ و ق ا ت النهي خاصه بالنوافل سواء الراتب د أ و مطلقه يعني نوافل راتبة؟, راتبة, راتبه يعني إي يعني راتبة؟ س ن ة الفجر و س ن ة المغرب و ا س م رواتب و م ط ل ق ة يعني نوافل م ط ل ق ة زي قيام الليل أ و الى ف ي واضح يبقى النوافل سواء راتبه أ و م ط ل ق ة هذه التي يعمل ي ف ه ا ف ي وقت ا ل إ ي ه في وقت, وقت الناس لكن الفرائض والواجبات ملهاش وقتنا ملهاش وقت نهي د ه احنا ركبنا دمرنا ك د ه ده احنا بنصادم بن الراجل وركبنا د م ر ن ي ابن فرد عليه ليس ل ل ف ر ا ئ وقت نهي والنهي ينسحب على النفل الراتب او ا ل م ط ل ي وهذا لما اخرجه البخاري رحمه الله تعالى ومسلم واحمد اسمع بقى ا ل ن ص و ص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين طبعا د ه كلام إ ي دا مطلق إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين معنى يركع ركعتين يعني يصلي نعش ل أ ن ص ل ا ة ب ط ه ي ة المسجد اسمها زوال سبب و ق ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م في ا ل ر س ا ل ة ا ل ج ل ي ل ة تخرج زوات السبب من عموم النهي لفوات ل الراجح تخرج زوات السبب من عموم الناه لملهشنة المصلحه الراجحه يركع شوفوا ا صلى ل عليه داع ركعتين فاركع وسلم لما دخل السلاك الغطفاني قال له هالصلاك سلاك قال لك لقوم يا عركتين يعني وجهه وتجوز خف أ ي واحد دخل المسجد في أ ي وقت لابد أ ن يركع ايه ركعتين. ركعتين وطبعا هنا ركعتين على سبيل العموم و أ خ ر ج أ ح م د وابو داود والترمذي والنسائي عن النبي صلى ا ل ل ك عليه وسلم ق بس عاوز بقى ع ج ل ك يوريه بقى مستواه في تفكيره الحديث ا ر ج ل فين وازاي و ي م ت ي ب يقول يا بني عبد مناف لا ن ب ي صلى ل ل عليه ه و س ت م يا ب ن ي ع ب د م ن ا ل احدا تمنع أ طاف بهذا البيت وصلى في أ ي ساعه ة من ن ليل أو ا كان الحليس ر أخرجه الحليس أ من د ذاود وأبو والترمذي و ا ل س ا ي ليل صلى او ل ل عليه ه س ل قال م يا ب نهار ي بني عبد مناس. بني عبد مناس من مناس م ق و قيلته مش قريش قريش عموم و ل ك ن عبد المناف جزء من, الـ الـ بتاعه من الفصيل ن ن س خ ذ بتاعه ي بتاعه من بني من قريش لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعه من ليل او نهار يبقى انا ر د عليه انه لا يجوز ابدا ان يمنع انسان يصلي في اي ساعه بيتدخل من س ج د بد يركع نهار وطبعا حديث الحديث خ الإيه؟ الاخر ل و يجلي الـ الـ الـ يقول لك الحديث ده ا ي منين و ا ا ج إمتى إمتى؟ ولا أقول جاله لك باجا الدين عموم ق ل ك كنت باجا هتجي ت ش ر معنا ت ع ي ش ع ن الحديث في ح ا العلم باجا و قول ة لي ل الاخر مكة وقعد ينصح ويقولوا بني مناه قومه يا أنا عبدي ب الإجابة لك هو ده انا جرى الطالق خالص يعني او قد أ ج ب ت و ن ب راح م ك ة ه م ت ي الفتحه امتي, إمتى. وهجه ا الوداع يعني الكلام م ت أ خ ر جدا يعني الكلام ماله م ت أ خ ر جدا يعني واضح استوعبته ل لكلام النص يعني ل ن ه جاي في وقت م ت أ خ ر جدا بعيدا الرد على أ ب و حنيفه ردناه في الاثر بكلام النبي صلى الله عليه و تعرضنا ل أ ص ل ي ه الذي أ ص س ل عليهما بطلان أ ص ل ه الخمس في السوايق لو أ س ل م الكافر وبلغ الصبي وطهرت الحائط وافاق المجنون والمغمى عليه, المجنون والمغم عليه يا لو و ح د عنده ع م ل ي ة ط و ي ل ة و في بنج طويل مش عارفه تحكمه ايه في ا ل م س أ ل ه م ر م و م عليه وبقي من الوقت قدر ركعه يعني أ و ل ما فاج وفاضل على الوقت ركع قدر ركعه وجبت ا ل ص ل ا ة ت ب ه جدا الى اخطاء كثيره تقع في حياتنا ف ا ج ن ا ل بنج واحنا مش في دماغنا ف دماغنا الحمد لله نفاج من البنت لكن ما فكرناش هو ف ض ل على ا ل ص ل ا ة ا ل م و ج و د ة فضل قدر ايه عشان يصليها أ و يبقى عليه ج د ي فيها واحد أ س ل م و ف ض ل ركعه لمغرفه ادم فاضله ر ك ع ة يبقى واجب عليه ليه وجبت عليه ليه تمام لو صابي بلغ لو صابي بلغ في الوقت ده فاضل كده الركعه يبقى, يبقى وجبت ا عليه ليه وجبت عليه ليه ا ل ص ل ا ة انسان م غ م عليه أ افاق ق أ أ ب و ح ن ي ف ة قال يصلي خمس صلوات قل له يا مولان يا مولان قال له هو إ ذ ا فات يبقى عليه خمس صلوات فين د و لازم يقوم بخمس ا ل صلوات سبحان الله درجه ان لم تكتب عليه هذه ا ص ل ا ه كان في غ ي ب و ب ة يعني مش م ك ت و ب ة عليه هيصلي عليه كذلك يقول ا ل م ر أ ة لو طهرت من الحيض وبقي من ا ل ص ل ا ة ر ك ع ة تصلي الخمس صلوات ليه يا عم ا ل ح د ده ك ت م ع ز و ر ة و ك ن ت في ا ل ع ز ر هتصلي ليه الخمس صلوات لو أ د ر ك ت ر ك ع ة بتصلي ا ل ص ل ا ة ا ل م ط ل و ب ة فقط واضح يا شباب فأنت من في امد هتسمعوهم من مشايخ وفتاوى ك ت ه في السوق يعني ا ل م ر أ ة لو طهرت وبقي ر ك ع ة على وقت ا ل ا ل و الوقت يبقى تصلي ايه الوقت فقط ت ص ل ي ليه الوقت مش يقولك ت ص ل ي الخمس صلوات الكلها اللي فاتت لا ل أ ن ه ا كتف ي الخمس صلوات م ع ذ و ر ة واللي مغمى عليه كتف ا ي الخمس صلوات كان مغمى عليه ولا ي ع ي ف المغمى عليه ده ده راجل عامل عم عملها جراحيه وراجل شرف خمر أ و كان حشيش نقوله يصلي ر ك ع ة نعم يفرق بين الإغماء إذا كان بيدي أو بغير يدي كان الإغماء إذا أو الله يرضى عليه بس ده ل ه خيط ع ن د ن ا كويس ف ذ ا ل ت ح د ل ث عن د ن ا ل م س ا ل ك د ه ب التي ر ت ت ب ا ب عنها فقط لانها ل ل ل ع و ا ا ر ض م ك ت س ب ة و ا ل عنها و ا فقط لانها و عليه ط ب ي ع ي ا س م ه ع ا ر ض ط ل ا و م ن عند ن ا تتحدث عنها ف ى ع لانها ي ه عرفت مية فوصول ت م ا د ث م ن ه ل يعني بقى شوفوا بقى العوارض السماويه وهو عرض ا مكتسب مكتسب هل ا ل إ غ م ا ء ده هو نتيجه فعله هو ولا ا ل إ غ م ا ء ده نتيجه ان هو أ غ م ي عليه وجع طب ساكت هذا من الله تعالى يبقى طبعا لو الرجل يعني كان اغماء ل إ بعرض ا سماوي يبقى ب يصلي ليه الصلاه راكعه راحت ركعة و ان ح د طيب إ كان عارض <تصفيق> مكتسب يبقى عليه الخمس صلاه يعني هو اللي يتسبب اليه في الاغناء والجنون بتاعه كشرب مسكر او اي شيء ولذلك لما ن تعالج ب ت م س ا ل ة زي ا دي ب ت س أ ل ب ي ب ق فيه مجموعه ة ا س ئ ل ة بتسالها قبل ما ايه جبل ما تدي الفتوى عشان تدي فتوى صحيح واضح الثالث جاء الترخيص في هاتين السلطين ب ب ا الصلاطين ل دول ك ا الوحيدين اللي, اللي, اللي خلال الاختلاف بيحصل فيهم اللي بيفرق فيهم الناس ل أ ن ه قبل الفجر بيكون نايم فطبعا هنا واضح ان ده بيكون نايم قبل العصر بيكون مشغول أ و رجع من سفر أ و او الى آ خ ر ه فدول السلطين الوحيدين اللي ف ي ه ق ب ل فيهم, فيهم العضو لضيق الوقت وما ظنك ان ا ل إ ن س ا ن يكون مشغول في الوقت ده إ م ا نايم و إ م ا كان في سفر أ و يعني في الشغل لم ي ف ر منه يبقى جاء الترخيص في هاتين السلطين ا لما يقع من فواتهما غالبا وهذا ل ل أ ع م وده شيء عن يعني معظم ف و ا ئ د ا ل ص ل ا ة يكون في صلاتين دول السبع في مفهوم الحديث أ ن من أ د ر ك أ ق ل من ر ك ع ة لا يكون مدركا للوقت من أ د ر ك أ ق ل من ر ك ع ة فلا يكون مدركا للوقت ولا مدركا ل ل ج م ا ع ة فيا دي م ه م ة جدا م ه م ة أ ي أ ه م ي ت ه ا أ ن ا رجل مسافر و ع ل ي ه ا ل ق ص ر في ا ل ص ل ا ة دخلت لقيت إ م ا م ص ل ا ة بيصلي في المجفف دخلت معاه أ د ر ك ت معه ركعه اول مره يبقى ع ل ي ه الايه عاوز اسمع او تطمن أ ن ا أ د ر ك ت ركعه م ع مع ا ل ا م ا م يبقى إ ي ه يبقى ع ل ي ه الايه ا ل إ ت م ا م يبقى واجب ع ل ي ه الايه أ د ر ك ت أ ق ل من ركعه يبقى اقصر شفت أ ه م ي ة الحديث ش ك ل ه مهمه غايه جدا والفواصل ف تشوف د ق ي ق ة ورائعه ز ا ي يا لو دخلت الى المسجد و أ د ر ك ت ر ك ع ة مع ا ل إ م ا م و أ ن ا مسافر يبقى ه ا ت ي ن طيب لو أ د ر ك ت جزء من ركعه لحته في التشهد في الركوع في السجود يبقى هاعمل ها ايه انا يبقى هاقصر ها يبقى أ ق ل من ر ك ع ة يبقى ما باحسبش ا ل ص ل ا ة أ ق ل من ر ك ع ة ماله تمام يا لو دخلت المسجد لقيته بصلي بالتشهد و ي ص ل ي ت يبقى أ ن ا خطه اجي جماعه أ ق ص ر ا ل ص ل ا ة لكن انت اتم مع ا ل إ م ا م ك إ ث م ا ن ه إ ذ ا أ د ر ك ت إ ي ه يبقى ا ل ر ق ع ه من ا ل ي ه يا ج م ا ع ة ده كلام مهم جدا ا ا ب ن ت تكتبه وتتذكر كويس يعني دي حياه انت اتعرض لها يبقى مفهوم ا ل حيث أ ن من أ د ر ك أ ق ل من ر ك ع ة لا يكون ايه مدركا يبقى أ ق ل من ر ك ع ة لا يكون مدركا وبالتالي أ ن ا أ ص ل ي ص ل ا ة ص ف ر لو أ ن ا بصلي مع ا ل ج م ا ع ة ي اصلي صلاه ايه سفر ل أ ن لا مدرك شيء ل ن اقل من ر ك ع ة هكذا والله أ ع ل م الثامن في الفوائد الحديثين تقرير لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة فقد أ د ر ك ا ل ص ل ا ة يعني من أ د ر ك ر ك ع ة فقد إ ي ه أ د ر ك وذنى شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه رحمه الله تعالى جميع ا ل إ د ر ا ك ا ت على هذا شرك الاسلام بنى جميع الادراكات كل ما تدرك جميع ا ل إ د ر ا ك ا ت سواء في الصيام أ و ا ل ص ل ا ة أ و ا ل ص ف ر أ و ج ي ء بنى جميع الادراكات على هذا, على هذا الحديث فقال رحمه الله تعالى إ ن ه لا إ د ر ا ك إ ل ا ب إ د ر ا ك ركعه ذا كلام شرك الاسلام إ ن ه لا إ د ر ا ك إ ل ا ب إ د ر ا ك ركعه ف ا ل ج م ا ع ة لا تدرك إ ل ا بركعه طبعا في ناس يقول لو لاحق التشهد مع الامام يبقى يلاقي الجماع لو لاحق ركوع مع الجماع يقولوا لا لا بد يدرك ركعه يبقى جميع الادراكات كلها ملهى اقل حدث ايه كل الادراكات ده كلام شكلي سمسميه يبقى جميع الادراكات كلها تنصب على ركعه قال انه لأ, لا ادراك ل ا ب ا د ر ا ركعه فالجماعه لا تضرك الا ر ك ع ه والجمعه لا تضرك الا ر ك ع ه والجمعه لا تضرك إ ل ا ب ر ك ع ة ل ه ك ت ا ل إ م ا م في التشهف ا ل ج م ع ة يبقى هتعمل إ ي ه ها هتصلي أربع ر ع ك اربع ت ا ل ظ ه هتصلي أ ر ركعات الظهر لكن لو أ ض ر ك ت ه في ر ك ع ة يبقى تصلي إ ي ه ر ك ع ة يبقى ايه ا ض ر ك يبقى الاضركات كلمه ابنها على إ ي ه على ر ك ع ة و ا ح د نعم نعم ده علم غيبي ليس عندنا جماعة بيقول له ليه وطلع وما صوب الجماعة ي ق ا ل و ا لماذا ج ه تفضلون الجامعه م ع ة ده ج ا ة فقال وما ل لك إدركك بإدركك لا تفضلون م ع الجامعه تدرك إ ا لو لما الحكي ا ل إ ي م ا ن في التشهد أ و أ ق ل من ركعه اذا بتصلي على طول إ ي ه ظهر على طول ص ل ظهر على طول وقال أ ي ض ا والوقت دخولا وخروجا لا يدرك إ ل ا ب ر ك ع والوقت دخولا وخروجا زي ما احنا قلنا في الحديث كده دخولا وخروجا لا يدرك إ ل ا ب إ ي ه يبقى أ ي إ د ر ا ك ا ت بتكون ب إ ي ه يا شباب ب ر ك ع أ ع ا ي ن طبعا دا فيصل في الايه يعني في ا ل م س أ ل ة مش محتاج ايه التاسع قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد الادراك في هذا الحديث هو ادراك الوقت لان ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ركعة من ذلك الوقت اجزاته من تمام ا ل ص ل ا ة وبيحاول ابن عبد البر يفهم ان ل ي ه ان ركعه من الشيع بختامه ا ل ص ل ا ة بيقول ان ر ك ع ة من هذه ا ل ص ل ا ة ليست فيها ص ل ا ة الادراك في هذا الحديث هو ادراك الوقت وليس ادراك اليه ا ل ص ل ا ة ل أ ن ركعه من ا ل ص ل ا ة من ذلك الوقت أ ج ز ا ت ه من تمام ا ل ص ل ا ة وهذا اجماعه وهذا وصلوا ل إ م ا م أ ح م د بادراك وقتها أ ن ه أ د ر ك يبقى ادرك وقت ا ل ص ل ا ة ا ل ف ا ي د ة ا ل ع ا ش ر ة مش معنى ان احنا بنقول أ د ر ك ر ك ع ة من العصر و أ د ر ك ر ك ع ة من الفجر معناه ن بنسمح لك ان أ ن ت على ط و ل ت ك بكده لا ده احنا واخدين ب ا ن ا كويس من ا ل م س ا ل ة زيك بنقول لك ه و ا ل ف ا ي د ة ا ل ع ا ش ر ة وقد دلت دليل على العصر التأخير إلى الشمس صلاة كراهة صفرار في ولم يدل الدليل على كراهيه التاخير الى ل اصفرار التأخير إلى الشمس في صلاه ل ل ل على د ي ك ر ا ي العصر ولم يدل الدليل على كراهيه تاخير الفجر الى الاسفار وهذا تنبيه لمن يصلون الفجر قبل الوقت الذي وقته الشرع يصلون على ن ت ا ج ا ح و ا ئ ط يعني ما نهاش عن ا ل إ س ف ا ر بالفجر ولكنها عن ت أ خ ي ر ا ل ه العصر يبقى ن ه ي ص ر ي ح عن ت أ خ ي ر ا ل ه العصر وقت الاسفار ولم يكن هناك نهي صريح على ت أ خ ي ر الفجر الى وقت الايه الاسفار وليس هناك نهي صريح على ت أ خ ي ر الفجر إ ل ى وقت الايه الاسفار وطبعا دي م ن ب ه على الذين يفصلون الفجر على النتائج الحائط ف ا ل نتائج الحائط يفصلون الفجر في غير موقته وغير موعده ب ط ب ي ع ة الحال نحن ا عاملين ل ه عينه على ا ل م و ا ق ي وطبعا ليس هناك عذر لك ان تصلي م ه م ا ت أ خ ر ت في الاسفار ليس عليك لو ولا ليس عليك تشديد في النهي ان تصل لدرب الاسفار والصبح الاسفر حتى لما يبقى أ ب ي ض و النور طالع ليس عليك لوم في هذا ولكن اللوم وكل اللوم لو ت أ خ ر ت في العصر حتى تصفر الشمس ويبدا يفعلها المنافقون د ف ع ا ل م ن ا ف ق ق ي ن ا ل ا ل ت م ي ه رحمه العلماء م الله تعالى قال بعض ع ن ى ه ذ ا الكلام من أدرك مع الإمام فقد أدرك ركع من مع ف ق د أدرك أدرك مسافر ركع حكم فضل الجماعة ولو الصلاة لجماعة من م ق ي م ولو أ د ر ك مسافر ر ك ع مع ا ل إ م ا م ل ز م ه حكم مقيم في الاتمام الثاني عشر قال أ ب و ح ن ي ف ة في المغمى عليه إ ذ ا افاق ل أ ق ل من ر ك ع قبل غروب الشمس ي ل ز م القضاء خمس صلوات وطبعا هذا يعني نغم التجني وغيره أن المغم يقضي أدرك وقته ب ا ض ر ا ء ك ر ا ف ع ه يعني ا ن ا ن عمل ع م ل ي ة والبنج يطول معاه اول ما ي ف ك م البنج ايه ا ل ص ل ا ة اللي قدامه يبقى ا ل ص ل ا ة اللي عليه ص ل ا ة الوقت مش هنقوله يصلي الصلاه الايه الماضيه هو مغمعل هذا ك ا ن من لم يكن م ك ل ف ما ك ا ن ش في ح ا ل ا ل تكليف لكن اول ما ي ف ك م البنج ي بنحدد د أ عليه ص ل ا ة كذا هكذا والله اعلم الثالث عشر جواز قضايا الثواب في اوقات ا ل ن ه س جواز قضايا ا ل ث و ا ت في أ و ق ا ت النهي عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها يد ذكرها طبعا من نام عن أو نسيها فليصليها ذكرها طب يد في وقت نهي نهي وقت أو وقت مش نهي ا ل م س أ ل ة ملهاش ا ع ل ا ق ة بالايه اربعتاشر بقى تقدير تسليم منع القضاء في أ و ق ا ت النهر لو قلنا هنسمع كلام ابو حنيفه ونمنع القضاء في أ و ق ا ت النهر هنقول ايه هنا بقى انما ذ ا ك في القضاء المبتدا به القضاء المبتدا به لكن ليس في القضاء المسترسل المستدير يعني انا بصلي الفجر صليت ر ك ع ة ضرب الفجر و ر ك ع ة بعده ده اسمه قضاء مستدير لكن لو انا ا ن ش أ ت القضاء م ر ة و ا ح د ة نقول لو اتفقنا معاك لا يجوز ان نصلي ا ل ف و ا ئ ض في أ و ق ا ت النهي يبقى نخليها على القضايا ا ل ي ه المنشا وليس على القضايا ا ل ي ه المستدين يعني أ ن ا بصلي ص ل ا ة وجيه وقت و أ ن ا بصلي فباستدين في ص ل ا ة فهنا لا يسمى النهي هنا على القضايا المستدين يبقى معنى الكلام وعلى ت ق د ي ر تسليم منع القضاء في اوقات النهي ف إ ن م ا دافع على القضاء ا ل م ب ت د ى به في وقت النهي اما المستدام قضاء المستدام يعني يعني ب ص ل ي ولحقتني بصلاه أ خ ر ى د ه مستدام فلا يدخل في النهي ف إ ن القواعد تشهد ب أ ن ه يغتفر في ا ل ا س ت د ا م ة ما لا يغتفر في ا ل ا ب ت د ا م ولقطع شك المعاني بالنص أخرج الإمام أحمد في المسند عن بشير الصريح أحمد ن ه ي ك عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى يعني ر ك ع ت ه الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته يبقى هنا الحديث ده وضح ر أ س اليه الباب الذي نحن فيه فليتم صلاته أ ي ب ر ك ع ة أ خ ر ى و أ ي ض ا كما جاء عند أ ح م د من صلى من الصبح ر ك ع ة ثم طلعت الشمس فليصلي إ ل ي ه ا أ خ ر ى يعني فهذا صريح لاتمام ا ل ص ل ا ة ستاشر المسافر إ ذ ا أ د ر ك ص ل ا ة المقيم أ ق ل من ر ك ع ة فدخل معه فله ا أ ن يقصر صلاته وهذا مذهب مالك ووفقه ليس ا بن سعد و أ ح م د و ا ل أ و ز ا ر يعني إ ذ ا أ د ر ك مع ا ل إ م ا م أ ق ل من ر ك ع ة يبدو يعمل ايه يقصر صلاته يستمر في القصر سبعتاشر ا ل م ر أ ة لو طهرت من حيضها في آ خ ر الوقت وبقي منه قدر ركعه لازمها القضاء وان لم يبق قدر ركعه فلا قضاء عليها يعني لو طهرت ا ل م ر ة ه قبل المغرب ولم يبق بقى اقل من ركعه يبقى معلاش إ ليس عليها قضاء انت يكون عليها قضاء اذا كان هناك قدر ركعه بينها وبين الصلاه طبعًا هذا كلام الحديث فيه س ا ع ة ر ح م ة رب العالمين بتيسير ا ل ص ل ا ة ان ضاق وقتها وهو تفضل من الكريم الحليم وهذا الفضل والكرم ينبغي ان لا يقابل بالاستهتار يعني لا يداوم العبد عليه ى على ا ل ت أ خ ي ر يعني لا يقابل هذا الفضل و هذا الكرم بالاستهتار و ا ل إ ه م ا ل ل أ و ق ا ت الصلوات ولا يقابل باهمال ل ل ص ل ا ة في أ و ل وقتها لان الفضل إ ن م ا يكون هو لمن هو أ ه ل ه والحريص على اتباع أ م ر الله والذي يغفل عن غير قصد وغير إ ه م ا ل فله ا هذه ا ا ل هذه ا ل م ك ر م ة وهي في حقه اداء وليست قضاء لاصحاب ا ل أ ع ذ ا ر وفي هذا ك ف ا ي ة